وعجب أن جاءهم مذر منهم.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 عليه الذكر من بيننا بلهم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عدهم خزائن رحمة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 ائك الاحزاب ان كل الا كذب رسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده الا صيحه واحده ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون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 وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سوا الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجته وليا نعجته واحدة وليا نعجته واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطر قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَي يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ ربه ربّه هو خر وراكع وانا فغفرنا له ذلك وإن له عدنا لزلفا وحسن ما أبى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب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 جعلوا المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكرؤل الألباب وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَ سُلَيْمَانَ وَ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 مقوم واس واخرين في الاصفاد هذا عطاء انا فمن او امسك بغير حساب وان له عنتنا لذلف وحسن ما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 تحنث إن وجدناه صابرا نعمة العبد إنه أواب وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأيدي والأبصار إن أخلصناه بخالصته ذكر الدار وإنهم عودنا لا من المستفيدين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذكر اسم عيل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 لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرًّا وَمَآبَ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ هذا هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَأَجْمُعُ قُتَحِمٌ مَعَكُمْ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 نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سَخْرِيًّا أَمْزَغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَمُ أَهْلُ النَّارِ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 إنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأظهرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أخوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول